عشر استمع واملئ الفراغ بالكلمة التي تسمعها الأم هي التي تحملنا في بطنها تقريبا تسعة شهور وهي التي تربينا وتهتم بنا تفرح عندما نفرح وتحزن عندما نحزن وهي تعمل في البيت من أجلنا والأب يعمل ويتعب حتى يقدم لنا كل شيء نحتاج إليه لذلك إطاعتهما واجب علينا